ربنا تعالى نحن في انتظار قلبنا يتوق لتلك الدير عالمنا ليس في سوى الاتعاب والمعرار ربنا الحبيب تعال تعال سريعا حقق الامل تشغطا قلوبنا إليك تعال تعال قصدنا نراك في امجدك عجل البدع لك اليوم السعيد على تعال ربنا الحبيب تعال تعال تعال سريعا حقق الامل تشوقا قلوبنا اليك تعال حولنا الاعداء في كل مكان حربنا تدوم في هذا الزمن لذلك نرجو مجيئك لخلاصنا ربنا الحبيب تعال تعال تعال سريعا حقيق الامل تشوقا قلوبنا اليك تعال اسمك القدوس نعلن خلاصك لكل النفوس نتجر بوزنتنا إلى أن تجي ربنا الحبيب تعال تعال سريعا حقيق الامل تشوقا قلوبنا اليك تعال